وَقَالََّينَ أُ تُعِْمَوَلِي مَانَ لَ قَدْلَ بِالْْتُمْ فِي كِتابَابِ اللَّهِ إِلَ يَوْومِ الْ البَعْس فَهذاَا يَوْمُ الْ فهذا البَعْسِ وَلَكَِّكُمكُنْ تُمْ لَا تَعمُون